الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 إلا لو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنظام والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا للقمر واسجدون الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عندهم وَإِذَا رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ